يقول السائل هل في حديث عريطة العوفي دليل على جواز رؤية العورة عند الضرورة لا شك أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره هو الدليل فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يكشف عن عورته فينظر فهذا دليل على أنه يجوز الكشف على العورة لحاجة من علاج او لمعرفة البلوغ من عدمه او نحو ذلك فلا حرج في هذا للحاجة يقول هناك رجل رب, رب الأسرة ينفق على أسرته ما لا ينفق على أسرته إلا القليل وبالنادر وهو كبير في السن وينفق ما له في الأمور المحرمه كسحر هل يحق لأبنائه الحجر عليه لا شك أن من يمنع الواجب وينفق في المحرم أنه يستحق أن يحجر عليه يمنع من هذا والحجر ما يكون من الأبناء وإنما كما سيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم الحجر على البالغ إذا وجد ما يوجب هذا يكون من قبل الإمام أو نائبه من قبل الإمام أو نائبه الذي هو القاضي فيرفع أولاده أو إخوانه أو زوجته أو من له الحق في التقدم فيتقدم للقاضي ويطلب الحجر على فلان لكذا وكذا والقاضي يتولى النظر في هذا إن كان يستدعي الأمر الحجر عليه حجر عليه وولى عليه أحدا من أهله هذا الذي يقول أنا توضى وأجيد الطهارة ولا أخرج من الخلاء إلا وأنا متاكد من كمال الطهارة لكن بعدما أدخل في الصلاة أشعر بشيء شبه الريح ولا يخرج من الدبر شيء فما حكم صلاتي واستمراري فيها إذا كانت الريح يشعر بها داخل جوفه في الامعاء فهذه لا تؤثر وإنما لا يخرج من صلاته الا اذا سمع صوتا او وجد ريحا خارجه سمع صوت الريح او الفساء او الضراط مثلا كما فسر ابو هريره رضي الله عنه لما سئل عن الحدث قال فساء او ضراط يعني اذا سمع شيئا من هذا او تاكد من شيء من هذا فيخرج واما ما دام مجرد شك او يحس بحركه في امعائه فلا يخرج من صلاته ولا ينتقض وضوءه بهذا يقول هل الأفضل في كفارة اليمين بالإطعام كيلو ونص الأرز أم وجبة طعام جاهز لكل مسكين كفارة اليمين كما ذكر الله جل وعلا في كتابه إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبه هو مخير بين هذه الثلاثة فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام والأفضل أن تكون متتابعة خروجا من الخلاف إطعام عشرة مساكين يصح أن تعطي, تعطي المسكين كيلو ونصف من قوت البلد مثلا ويصح أن تجمع عشرة مساكين وتطعمهم طعاما يشبعهم ويكفي ذلك سواء ملكته إياه أو أطعمته طعاما يشبعه تمليكك إياه فيه خير له إن احتاجه اليوم أو غدا أو بعد شهر وإطعامك إياه الطعام الجاهز مثلا فعل أنس بن مالك رضي الله عنه كان في السنتين الأخيرتين من عمره لأنه وصل المئة رضي الله عنه في السنتين الأخيرتين من عمره كان ما يستطيع الصيام كبر سنه رضي الله عنه فكان إذا دخل رمضان جمع ثلاثين مسكينا واطعمهم طعاما يشبعهم وأفطر سائر الشهر رضي الله عنه في المسكين سواء اطعمته غدا او عشا شيء يكفيه او املكته الطعام يسأل عن مد الرجل ناحيه الصندوق الذي فيه المصاحف هل يجوز او لا يجوز وما الدليل على لمن يقول لا يجوز اقول ما في هذا دليل يمنع من مد الرجل إلى الأمام سواء كان أمامك الصندوق الذي فيه المصاحف أو أمامك الكعبة شرفها الله أو غير ذلك ما في حرج لأن مد الرجل إلى هذه الناحية ما يستشعر منه إهانة المسلم لكتاب الله أو لبيت الله لا ما يشعر منه هذا فلا حرج في هذا إن شاء الله إذا كان جالس إلى جهة القبلة وبين يديه مثلا صدوق المصاحف أو أمامه الكعبة ومد رجله فلا حرج في هذا إن شاء الله هذا في حلف بالطلاق ونحوه هذا مراجعة المحكمة يقول عندي معرض أثاث فيكون عندي سلعة مباعة أو غير موجودة بالمعرض فياتي الزبون واتفق معه على إحضارها في وقت لاحق ويدفع شيئا من الثمن أقول هذا فيه تفصيل إن كان شراء وبعت عليه هذه السلعة وهي ليست عندك فلا يجوز إذا بعت عليه السلعة مثلا بعشرة أو بمئة أو بألف وهذه السلعة ليست عندك ولا تملكها فلا يجوز وإذا كان هذا مجرد اتفاق ورغبه في الشراء وأعطاك شيئا من الثمن بمنزلة المقدمة والأمانة عندك ليدل على أنه جازم على الشراء ولم تتفق معه على القيمة فأخذت منه المبلغ هذا حتى تحضر السلعة ويتم التفاهم على القيمة فالذي يظهر أن لا بأس بذلك مثلا يريد منك سجادة ما هي عندك هذه السجادة تقول احضرها ان شاء الله يقول مثلا انا ادفع من قيمتها مقدما لتدل لتستدل اني عازم على الشراء هذه عشرين ريال عندك فاذا جئت بالسجادة مثلا في الوقت اللاحق قلت له هذه بمئة ريال قال لا بثمانين بتسعين بكذا اتفقتم على السعر الان والسجاده بين يديكم فلا باس اما اذا اتفقت واياه على السعره وهي ليست عندك ولا تملكها وليست موصوفه بالذمه فلا يصح حينئذ واذا كانت موصوفه بالذمه فلا بد من تقديم القيمه كامله لتكون من بيع السلم ماذا يقول المرء عند الإقامة هل يرد مثل الأذان أم لا ورد أن الإقامة نوع من أنواع الأذان وتسمى الأذان في قوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة, كل أذانين صلاة لمن شاء في, في الثالثة والمراد بالأذانين الأذان والإقامة فلذا استحب كثير من العلماء أن يقول السامع للإقامة مثل ما يقول المقيم إذا قال الله أكبر يقول الله أكبر وإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله فيقول أشهد أن لا إله إلا الله قال وإذا قال قد قامت الصلاة بعضهم قال يقول مثله وبعضهم يقول أقامها الله وعدامها وإن قال مثله وأتى بهذا الدعاء بعد هذا فحسن إلا في الحالتين ف... فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله يقول قد قمنا بالطواف وسعي العمرة وعند التكسير كسرنا أجزاء من الشعر فاقتره الشيخ أن نلبس الاحرام مرة أخرى ونحلك أو نكسر الشعر كاملا فهل يمكن تكسير الشعر كاملا بعد أداء عمرة أخرى الأفضل عند التحلل الحلق فإن لم تحلق فعليك ان تقصر من مجموع الشعر لا من جميعه يعني ما يلزم ان تقصر من كل شعره بعينها ولا ينبغي ان تقصر من نواحي الراس فقط بل تعمم التقصير وما دام انك قصرت بالفعل من نواحي الراس فلعله يكفيك ذلك ولا يلزم ان تستعيد ملابس الاحرام وتحلق او تقصر تقصيرا كاملا لانه قد فات محله يحصل التحلل بالتقصير وقد قصرت لكن الاولى مستقبلا ان تعمم اذا قصرت والافضل الحلق لان النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين واحده يقول ما معنى إذا عنست وبرزت للرجال عنست يعني كبرت وشبه أيست من الزواج يعني صارت عنس كبيرة وأخذت تبيع وتشتري لنفسها ولا تبالي صار عندها قدرة على البيع والشراء قال ولو لم تتزوج يقول في حالة اطعام عشرة مساكين هل الاسره المكونة من خمس او ستة افراد صغيرا وكبيرا يحسب من العدد العشر ام تحسب الاسرة بفرد واحد في حالة التكفير عن اليمين كفارة اليمين بالاطعام اذا كان البيت مثلا فيه ستة منهم ابن سنة وسنتين ومنهم ابن عشر وخمسين سنة فبعدد الرؤوس حتى ولو كان ابن سنة أو ابن شهر أو شهرين ولو لم يأكل الطعام فيعتبر يعد في البيت الصغير والكبير يقول الأخ هل تجوز الصلاة في المسجد الذي بجانبه قبر معمول عليه ثلاثة متر حسب الشكل الرسم الذي شكله المحراب أول ثم القبر في مؤخرة المسجد هذا اولا نقول إذا كان القبر هو الأول وبني المسجد من أجل القبر فهذا لا تصح الصلاه فيه واما اذا كان المسجد موجود من قبل ثم دفن القبر دفن الميت بجوار المسجد فالصلاه صحيحه في المسجد ولا يهدم المسجد لكن ينبغي ان ينبش القبر ويجعل في المقبره مع المسلمين وما دام انه مفصول عن المسجد بطريق وليس في المقدمه ولا في الامام فلا شبهه فيه ان شاء الله هذا ولا ضرر ولا حرج فيه ان شاء الله تقول السائلة بعض الأخوات يعملن ربط أو ما يشبه ذلك للرحم من أجل تنظيم النسل هذا لا يخلو إن كان تبرم بالأولاد وعدم رغبة فيهم خوفا من نفقتهم والصرف عليهم فهذا محرم ولا يجوز لأن المسلم المرء ذاق ذرعا بما تكفل الله به فالنفقه والرزق على الله فلا يجوز للمراه ولا للرجل ان يامر امراته بذلك اما اذا كان ذلك لعذر كان تكون المراه مريضه او ضعيفه او تكاثر عندها الاولاد الصغار وشق عليها رعايتهم فاستعملت ما يمنع الحمل وقتا من الاوقات سنه او اقل او اكثر فلا باس بذلك ان شاء الله هل يجوز حلق الشعر الموجود في الرقبة والعنق نعم لا بأس بهذا لأنه ليس لم يرد فيه منع في أخذه كيف نجمع في الصلاة بين التركيز على الحفظ والخشوع ما يتنافيان يا أخي ممكن القارئ يخشع في قراءته وهو يتقن الحفظ ويتدبره ان شاء الله هل الخمس عشرة سنة للبلوغ هي شمسية ام قمرية لا الحساب الشرعي بالقمري لا بالشمسي لان هي التي عليها الاهله وعليها العبادات الحج ورمضان ومعرفة الايام والشهور فهي الاشهر القمريه لا الشمسية ولا يعتد بالخلاف بالفرق بينهما دية الزوجة التي قتلت خطعا لمن تكون لورثتها مثل الرجل ومثل ما لم تكن متزوجة من ورثتها زوجها ابنها بنتها أبوها جدها أمها وهكذا حسب الميراث الديه للورثة بما في ذلك الزوج فلا يظن أن الزوج ليس له نصيب من الديه لان الديه موروثه عن المتوفى فيحق حق لمن للورثه على حسب ميراثهم كما ذكر الله جل وعلا في كتابه العزيز تقول كيف تقصر المرأة بعد العمره أو الحج المرأة تقصر قدر أنملة في الحج والعمرة وليس قدر أنملة من كل الشعر وإنما تجمع شعرها ضفيرة واحدة أو ثلاث صفائر أو ضفيرتان وتأخذ من طرفها ومن المعلوم أن الطرف لا يساوي الأعلى فإذا كان الأعلى فيه مثلا مئة شعرة فالطرف عشر شعرات تأخذ من طرفها قدر ألم له. يعني شيء بسيط قليل أي شيء يحصل فيه التقصير يكفي يقول عند التحلل من الإحرام قمت بالحلق, بالحلق وأريد عمل عمرة لوالدي رحمه الله فكيف يكون اولا إذا دخلت مكة بعمرة وطفت وسعيت وحلقت الذي هو الحلق أفضل فما يحسن أن تخرج للإتيان بعمرة أخرى أكثر من الطواف بالبيت فإن حلقت وسافرت إلى جدة أو إلى المدينة أو إلى الطائف أو إلى أي مكان قريب أو بعيد وأردت العودة إلى مكة قلنا يحسن أن تعود إليها محرما عدت إليها محرما وقد حرقت أمس فماذا تفعل؟ نقول تمر الموسى على رأسك ويكفيك لأن الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم الموسى تمر على رأسك مثلا إن وجد شعرا أخذه وإلا يكفيك مروره على رأسك يقول أنه محتاج للعمل وحرر علي عمل في بيع مساحيق وتجميل للنساء فهل العمل في هذا جائز؟ أولا إذا كان فيه مخالطة للنساء أو خلوه ببعض النساء احيانا فهذا لا يجوز وعلى المسلم أن ينتبه لهذا خوفا عليه من الخطر أما إذا لم يكن في هذا شيء وإنما هو يبيع أدوات التجميل فبيع أدوات التجميل لا بأس به لأنها تستعملها المرأة فيما أحل الله لها تستعملها لزوجها تستعملها في بيتها فكما تقدم إذا كان الشيء يستعمل في المباح وقد يستعمل في الحرام فلا حرج عليك في بيعه لأنه لا يزمك أن تتبع ماذا سيكون العمل فيه أما إذا كان لا يستعمل إلا في الحرام فهذا هو الذي لا يجوز أن تتعامل فيه لا تتعامل في الشيء الذي يستعمل في الحرام لا يجوز وأما الشيء الذي يستعمل في الحلال وقد يستعمل في الحرام فلا عليك أن تعمل به إذا لم تعلم أن صاحبه يستعمله فيما حرم الله فإذا علمت أنه يشتري هذا العنب ليتخذه خمرا فلا يجوز لك أن تبيعه عليه علمت أنه يشتري العنب ليأكله هنيئا عليه وحلال لك الربح لا تدري هل يستعمله بالحرام أو في الحلال ما عليك لكن اذا علمت انهم يستعمله في الحرام فلا تكن عونا له على ذلك والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين